واستحكام ا ل غ ف ل ة و ق س و ة القلوب وجمود العيون يحتاج المسلم إ ل ى من يوقظه وينبهه و ب ا ل آ خ ر ة يذكره ي أ خ ذ ه من أ و ح ا ل ا ل م ا د ي ة ومن مستنقعات ا ل غ ف ل ة إ ذ أ ن كثير من الناس يعيش في عصرنا ح ي ا ة هي أ ق ر ب إ ل ى ح ي ا ة ا ل آ ل ة والروتين في مفردات تعامله في أ ن م ا ط سلوكه في مفردات أ ل ف ا ظ ه يقوم الصباح ا ل ب ا ك ل ويرجع المساء ا ل م ت أ خ ر يجرجر أ ذ ي ا ل التعب يريد سريرا يخلد به إ ل ى ا ل ر ا ح ة والنوم ليقوم في ذات ا ل د و ا م ة و ا ل ط ا ح و ن ة وهذا أ ن س ى ا ل إ ن س ا ن كثير من المعاني ا ل ر و ح ي ة وكثير من المسائل ا ل غ ي ب ي ة التي يقوم عليها الدين بل ثوابت ا ل ع ق ي د ة تقوم على ا ل إ ي م ا ن بالغيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و ا ل إ ي م ا ن بالغيب منه ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل إ ي م ا ن بالكتب ا ل س ا ب ق ة و ا ل إ ي م ا ن بالرسل الذين نسمع عنهم أ خ ب ا ر ا و ن ق ر أ عنهم قصصا و ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ة أ ج ل أ ن و ا ع ا ل إ ي م ا ن بالغيب ف ا ل آ خ ر ة بدءا من الروح التي هي في ا ل ح ي ا ة أ م ر أ ش ب ه بالغيب ومرورا بالموت و أ س ر ا ر ه التي تكتنفه إ ذ ا أ ن ا ل إ ن س ا ن الموت مع وضوحه وبيانه يظل غيبا من الغيوب التي اختص الله عز وجل بها نفسه مواعيد الموت الاختيار بقاء الكبير و أ خ ذ الصغير الحوادث التي تقع مئات و آ ل ا ف الحوادث على مستوى العالم المستشفيات ا ل م ك ت ظ ة بالناس وما يتبع ذلك من حضور ا ل م ل ا ئ ك ة الموت لغز من ا ل غ ا ز عند الماديين ا ل م ح ي ر ة لكنه عند المؤمن لا يمثل الموت إ ل ا م ر ح ل ة وانتقال وذلك ب أ ج ل مكتوب عند علام الغيوب وما كان لنفس أ ن تموت إ ل ا ب إ ذ ن الله كتابا مؤجلا ولذلك بدءا من هذا من الموت ومرورا بالقبر وما فيه من, الـ من, الـ من الاحاديث و ا ل أ ن ب ا ء وما فيه من النصوص والأدلة و ا ل أ د ل ة وقيام ا ل إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة وذلك بعث ونشور هو أ ن يقوم ا ل إ ن س ا ن مجرد القيام بعث ونشور وجمع الناس حشر اذ ان الناس يقومون في بقاعه م ت ف ر ق ة وفي أ ن ح ا ء م ت ر ا م ي ة من أ ن ح ا ء الدنيا جمع هؤلاء في مكان واحد يسمى حشر وقيامهم من قبورهم يسمى بعث ونشر ومرورا بالميزان الذي هو ميزان, الذي هو ميزان الاعمال ص ر الذي ميزان ا ل هو أ وميزان ا ل أ ع ي ا ن ل ل أ ع م ا ل ميزان ولكل فرد من أ ف ر ا د ا ل ب ش ر ي ة ميزان يختص به وهذا هو الراجح من أ ق و ا ل اهل العلم لقوله تعالى ونضع الموازين, الموازين القسطه اما قوله تعالى عن الميزان هذا عن الميزان الجنس جنس الميزان أ م ا البشر جميعا لكل م ي ز ا ن ميزان ا ل أ ع م ا ل الذي توضع فيه الصحائف وميزان ا ل أ ع ي ا ن الذي يوزن فيه البشر ك أ ش خ ا ص و ي ؤ ت ا ب ا ل إ ن س ا ن ويوضع ع م ل ه في م ي ز ا ن ويوضع هو في م ي ز ا ن ل أ ن هذا الميزان له قيمته والدليل على ذلك س ا ق ابن مسعود أ ث ق ل عند الله في الميزان من جبل أ ح د أ م ا ميزان الصحائف يختلف وقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم ا ل ق ي ا م ة بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح ب ع و ض ة فمعناها يوضع ر ج ل في الميزان وميزان آ خ ر هو ميزان الصحائف الذي له كفتان ومرورا بالصراط الذي هو على جسر جهنم الذي هو جسر على متن جهنم أ د ق من الشعره و أ ح د من السيف وتمر عليه أ م م ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن كل هذه المفردات ب ع ي د ة عن أ ذ ه ا ن ن ا غ ا ئ ب ة عن تصوراتنا نتعامل معها أ ح ي ا ن ا بالمسلمات و أ ح ي ا ن ا ب ا ل س و ا ب ت ولكن أ ث ر هذه المفردات والثوابت و ا ل ع ق ي د ة في سلوك الناس ضعيف أ ن يظن ا ل إ ن س ا ن أ ن ه يقف أ م ا م الله لفصل القضاء هذا ي ر ط ب عليك رد الحقوق وتحري الحلال والابتعاد عن المحرمات و ر ع ا ي ة الحقوق وحفظ الحدود واجتناب النواهي و إ ت ي ا ن الحسنات و ا ل إ ك ث ا ر من ا ل أ ج و ر والإقدام على الطاعات وكل الطاعات على ذلك قد يكون من ا ل أ م و ر ا ل غ ا ئ ب ة جدا الا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م م ب ع ث و ن ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لذلك جاءت هذه ا ل م ح ا ض ر ة وهي طلب ا ل إ خ و ة في هذا المسجد من الشباب قالوا نريد حديثا عن ا ل غ ف ل ة ا ل غ ف ل ة التي لا تعني الانكار ا ل غ ف ل ة تعني ا ل إ ق ر ا ر ولكن مع النسيان ويغفل الإنسان أول ما يغفل الإنسان ما عن ربه ف ل ا ي ق ب ل ب ق ل ب ه و ك ل ي ا ت ه على مولاه وليالجا ا ا ل ولا ي ع ظ م ه و ل ا ي ت ع ب د ه و ل ا ي ت م ل ق ه و ل ا ي ق ب ل إليه و ل ا ي ع ظ م ه و ل ا ي ك ف ر من ذكره وكل هذا ضرب من ض ر و ب ا ل غ ف ل ة ا ل غ ف ل ة عن ذ ك ر الله و ا ل غ ف ل ة عن الله تعالى ي ق و ل سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا الله نسوا الله نسوا دينه نسوا الايمان فلم يستحضروه في كل ح ر ك ة من حركاتهم ولا في كل م ف ر د ة من مفردات تعاملهم ولا في كل ح ر ك ة من حركات جوارحهم ولذلك هذه ا ل غ ف ل ة غ ف ل ة ع ظ ي م ة ا ل غ ف ل ة عن الله يقول ع ل ا م ة ابن القيم إ ن للقلوب شعثا لا يلمه إ ل ا إ ق ب ا ل على الله و إ ن للقلوب حزنا لا يذهبه إ ل ا الرضا ب أ ق د ا ر الله و إ ن للقلوب أ س ى لا يبدده وحسره لا يذهبها إ ل ا ا ل إ ق ب ا ل على الله والرضا به ومحبته وهكذا القلوب مع تقلبها و أ م ر ا ض ه ا وافاتها لا تحسن إ ل ا بالرجوع إ ل ى الله تعالى وهذه غ ف ل ة ع ظ ي م ة ولا ت ك و ن كالذين نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م نسوا الله ليس نسيان إ ذ ا س أ ل ت ه عن الله أ خ ب ر ك ولكن نسيان من يعمل ولا يستحضر عند عمله أ ن ه مساءل و أ ن ه محاسب و أ ن ه مجازى لذلك كان السلف أ م ر عجيب يقول خ ا ر ي ه بن مصعب رحمه الله تعالى هو الله عوم عوم من تلاميذ عبد الله بن ابن عبد قال صحبت ا بن عون اثنتي ع ش ر ة س ن ة في ا ل م د ة التي صحبته فيها ليل ونهار يا م ك ن ان اقسم بالله ان ا ل م ل ا ئ ك ة لم تكتب عليه شيء مما يغضب الله قال مباري اثنا عشر سنه ممكن يحلف في ل ل ا يقول ما كتب ت ع ل ي ه ا ل م ل ا ئ ك ه شيء يشيل اثنا عشر س ن ة ولذلك كانوا يحرصون على ت ر ب ي ة النفوس على تزكيتها أ و ل م يقل سلف ا ل أ م ة ومنهم مهيب بن الورد قال لئن أ ت ر ك ا ل غ ي ب ة م ر ة أ ح ب إ ل ي من إ ن ف ا ق جبل من ذهب في سبيل الله قال أ خ ل ي ا ل غ ي ب ة م ر ة و ا ح د ة بس ما أ ت ك ل م ب ا ل غ ي ب ة لو خيروني أ ج ر ا ل م س ا ل ة دي ولا توزع جبل بتاع ذهب قال لا لاثرت أ ن أ ت ر ك ا ل غ ي ب ة م ر ة وجاء في ت ر ج م ت ي ا ل ع ل ا م ة الشيخ محمد ا ل أ م ي ن ا ل ش ن ق ي ط ي المفسر ا ل أ ص و ل ي صاحب أ ض و ا ء البيان وترجم له شوف الترجم له منه كتب تاريخه منه كتب ت الشيخ ر ي خ ه ا عبد الرحمن ا بن عبد الله الشيخ ع بن د ا ل ر ح م ابن عبد العزيز ل ه ابن ب د ا ل ع السديس إ م ا م الحرم قال جلس في مجلسه رجل فوقع في الناس فقال له أ س ك ت فقال الرجل السيئات عليك أ م علي السيئات علي ولا عليك قال عليك وعلي ان رضيت وسكت ت اما ان تجلس في مجلسي تفسير ا ل ق ر آ ن وعلومه بالأدب بادب ل أ بأدب ا ل ق ر آ ن و إ م ا أ ن تخرج ثم قال إ ن ه لا يليق لشائب مثلي أ ن يفرط في الحسنات فقدت ا ل أ و ل ا د وذهاب ا ل أ م و ا ل أحب إلي في عمري هذه من هذه ه ذ النظر ح س ا ا ت ل ن إ ل ى ا ل آ خ ر ة بميزان يا اخوان ا ا ل آ خ ر ة ميزان شنو شنو شنو شنو ح س ن ا ت و سيئات و ن ا ل حسنات وأن الحسنات. ما في س ؤ ا ل يؤمن يقول ا الأ... ل آ خ ر ة أ ن ا أ ؤ م ن بالميزان ويمشي و م ا ل ق ي ا م ة فاضي ماشي تعمل شنو ازرق ماشي ت س و ي شنو ماشي فاضي وتقول الميزان م ي ز ا ن شنو انت جان ا ل ش غ ل ش ن و م ح ل ي ة والعسكري بتاع ح ر ك ة بتاع مرور انت جان اشنو ا ل ش غ ل وصل ب ط ا ع عشرين الف ها ل ش ي ء أ ك ب ر من كده لذلك الحرص على الحسنات من أ ك ب ر ما يول ما تفجر ا ل آ خ ر ة في نفوس الناس ولذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل غ ف ل ة عن الله كثير من الناس تجده غافل عن الله غافل عن ذكر الله ولا تطع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا وذلك باتباع ا ل أ ه و ا ء واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا ذلك ب ا ل غ ف ل ة عن الله ذكرا وتعظيما وتمجيدا و س ن ا ء و إ ق ب ا ل ا وحبا وتوكلا واعتمادا ا و ذلا وانكسارا وتعبدا ورقا و ع ب و د ي ة و ت أ ل ي ه ا وتقديسا وتمجيدا أين ه ذ اين ف ح ي ا ت ا أين تعظيم الله في حياتنا إ ن لم نكن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في غ ف ل ة نحن ح ق ي ق ة في غ ف ل ة أ ص ب ح ن ا نؤمن ب ا ل ح ي ا ة ا ل م ا د ي ة ا ل ب ح ت ة ولا نوقن إ ل ا بالمحسوسات وهذا أ ث ر على إ ي م ا ن ن ا وعلى قلوبنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة اعطيك مثل عجيب هذا المثل ق ص ة أ و ر د ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى ا ل ق ص ة على أ ص ح ا ب ه وهدف ا ل ق ص ة التربيه ومغزاها م خ ا ف ة الله في السر والعلل لمن عظمه هذا مغزى ا ل ق ص ة طيب القصه قشره ا ل ق ص ة أ و ل ا أ ن ت إ ذ ا سمعتها ربما تنكر ا ل ق ص ة و ا ل ق ص ة م خ ر ج ة في الصحيحين في الصحيحين م و ج و د ة في البخاري ومسلم ا ل ق ص ة تقول قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه كان في من كان قبلكم رجل والدنيا ملئت بالرجال باع أ خ ا ه عقارا بعث اخو بيت الذي ا س ت ر ى أ ر ا د أ ن يزيد فيه فلما حفر وجد ج ر ة ف إ ذ ا هي م م ل و ء ة ذهب أ خ ذ ا ل ج ر ة وذهب بها إ ل ى البائع وقال له لقد وجدت في البيت ج ر ة م د ف و ن ة لعلك نسيتها و أ ت ي ت بها أ ر د الحقوق إ ل ى أ ه ل ه ا قال البائع والله لا علم لي بها ولم أ ك ن اعلم أ ن في البيت ج ر ة و أ ن ا قد بعتك العقار و أ خ ذ ت الثمن ولا أ س ت ح ل ا ل ج ر ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فتدافعاها ه ت د ا ف ع يعني شنو كل جلب ودان شنو لتاني قال حتى اشتجرا اشتجرا يعني شنو ا ش ك ل و ا ا ش ك ل و ا في شنو ك د ه حاسه جردك كانت لقت في الزمن د ه بيحصل شنو الزر و كان اللي جا بيعمل شنو بيقول لنا سبيت شنو ما تكلموا زر يجيب الشفع سكتوا ل ص لا ش ف ت و ولا س م ع ت و أسكت الساكن وكأن ذلك يمكرة جاب ي قال و ل عندك ه و الشهود د عندك الشهود. خلاص. ما خلاص حققوا راح حاجة كويس ف ت د ا ف ع ه ا حتى أ ت ي ا قاضيا فدفع القاضي ا ل ج ر ة إ ل ى البائع قال ا ل أ ر ض لك قال و للمشتري ك ن أكو أعلم أنها لي قال ل ل م أ ن ت وجدتها هي لك قال لما اشتريت لم أ ك و أ ع ل م أ ن في باطن ا ل أ ر ض جره و إ ل ا لزدته في الثمن فلا آ خ ذ ما لا يحل لي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاحتار القاضي ل أ ن القاضي ذات عنده دين ما قال صادرناها لصالح حكومه ج م ه و ر ي ة السودان ما قال ك د ه احتار ي س و ش ن ياخي ماشيين لا يقولنا شيل م اشيل بيجوز ح ا ج ة ممتحن لدي يقولنا الثاني ش ي ل يابا قال ف س أ ل ه م ا عن ذريتهما فكان ل أ ح د ه م ا غلام وللثاني ج ا ر ي ة فزوج الغلام ب ا ل ج ا ر ي ة و أ ن ف ق عليهما ج ر ة الذهب أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة من وضع ا ل آ خ ر ة نصب عينيه لا يغفل و ا ل ق ر آ ن أ خ ب ر ن ا أ ن بعض الناس يسمع حديث الاخره وهو غافل قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم م ح د ث إ ل ا استمعوه وهم يلعبون ل ا ه ي ة قلوبهم لذلك ا ل غ ف ل ة ع ظ ي م ة في حياتنا غ ف ل ة عن الله تعظيما و إ ي م ا ن ا نرجع ا ل أ م و ر إ ل ى غير أ ه ل ه ا حتى في كلامنا لا نرد ا ل أ م و ر إ ل ى الله لا نقول لا نقول بقوله تعالى و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله ولله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد الواحد تقول ل ه أ ه ا ا س ت غ ل ت يقولك أي والله والله ق ل ك ن ي ر يقولون ان الوزير يقولون ان الوزير ي ق و ل و ج د الوزير ي ق و ن ا ر ح ل ة ف ي ه ا و ا ل ل ه و ي ن ا ل ش غ ل و ز ي ر ي ا ل ل ه و ل ا ب ل ان ا ل ل ه ي ق و ل و ن ا ل ل ه ز ي يقولون ان الوزير يقولون ن الوزير ي ق و ل م ان ا ل ق و ل الله ا ل ل ه ش غ ل ن ي يقولون ان ا ل و ز ر يقولون ان الوزير يقولون ي ي ا ص ل و ن ا ل و ز ي ر ب ا و ل و ا ل و ز ي ر ي ق ل و م ا ك الوزير ي ق و ل و ان ا ل و ي ق و ل ان ل و ي ق و ل و ا ل ي ر ق و ل و ان ل و ز ي ل ه م ا ي ر ي د لك رئيس الوزير ي ت ب ل ك م ا تشتغل ي ر ي ق و ل و ككتبلك في الورقه ليس الجمهور ما تشتغل ر أ ي ك شنو في الكلام ده توحيد ولا ما توحيد ها ل ش د ا ء مستيقنين ب ي و انتو القاعدين هنا ديال البقيه خلون انتو القاعدين دين مستيقنين بالكلام ده اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت م ت أ ك د ي ن وكل شيء بيد الله ينبغي أ ن يكون ا ل أ م ر كذلك هذه ع ق ي ق ه المؤمن لذلك ا ل غ ف ل ة يا إ خ و ا ن شوف سبحان الله حاتم ا ل أ ص م عنده, عنده سبع بنات سبع بنات أ ص غ ر ه ن لم تتحجب ل أ ن ه ا ص غ ي ر ة عن الحجاب يعني ما دمشه الحجاب لانها ش ا ف ع ة عمر ه ث م ا ن ي ة سنوات جاء أ م ي ر ا ل ك و ف ة وقد كان في ر ح ل ة صيد جاء أ م ي ر ا ل ك و ف ة ودخل ا ل ك و ف ة طرق باب حاتما ل أ ص م ل أ ن ه عقش ومعه حاشيته طرق الباب فخرجت إ ل ي ه م بنت ص غ ي ر ة ق ا ل أ س ق ن ا ماء سقتهم ب ه م ة ونشاط اشربوا اكمل تعال ت م ش جيب تملك ج تدين و شربوا يا م ر ي و ن أ م ي ر ا ل ك و ف ة أ ر ا د أ ن يسدي إ ل ي ه ا معروفا وكان يحمل مالا كثيرا ف أ خ ر ج من جيبه ص ر ة ووضعها أ م ا م ع ت ب ة الباب كل الحاشية فعلت لفعل ا ل أ م ي ر و إ ن لم ترد ولكن لابد أ ن يجاملوا اميرهم فامتلا امام الباب ك و م من الدنانير والصرف البطء جعلت تنظر مضى ا ل أ م ي ر لحاله جعلت تنظر وتبكي أ خ و ا ت ه ا الكبار أ د خ ل ه ا و أ غ ل ق الباب وقولها ما ي ب ك ي قالت نظر إ ل ي ن ا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته فاستغنينا فكيف إ ذ ا نظر الله إ ل ي ن اليك ب ا ر نظر ض ا إذا الله إ ل بالرضا يرضي عنك الخلق والعباد و إ ن لم يريدوا ولد لو ع ق ي د ة ق و ي ة ت ق و ل عقيدتك في الله ما في زل والله الملوك ي ج و ا والرؤس اجوا والله كله ن ج و ك والله ا ل ماذا د يصدق لك بس كيف تصدق ف و ق كان يصدق ف و ق مرتجيك عوجه ا ش ك د ك انت شغل خ ل ي ه ك ل ه مع ربنا البشر ديل امشي لهم قدم الطلب بعد ما تقوم الليل امشي قدم الطلب والله مغمد يمضلك اداير يسوي لك لذلك هذه المعاني حتى اريك أ ن ا ل غ ف ل ة حتى عن ثوابت ا ل إ ي م ا ن وعن محكمات اليقين إخواننا ينبغي ق ي ي أ ن يكون محكم محكمات اليقين تتزعزع وثوابت ا ل إ ي م ا ن تتضعضع متى عند أ ق ل موقف و م أ ز ق أقل مأزق أنا أنا أبو يقع يقول تقولوا أستحق الواحد ويلف ويحلف الكذب لك مولانا حلفت المصحف خلاصة الكفارة شنو؟ الكفارة شنو؟ تكلمه أنا لأنه حلفت بالكذب إذا يكذب يا عطواه ويدور شنو شنو فيه في هو د اللي صيام تقول له صوم لك ثلاثه يوم ثلاثه يوم ما في صيام ي ثلاثة وياخوان ليه حاجة يقول ا ا ل ح ي ا ة ا ل آ ن ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة ق ا ئ م ة على إ ن ص ح التعبير اللف والدوران من أ ي حد من المسؤولين إ ل ى غيرهم لأنه فسدت بصائر الناس و أ خ ل ا ق ه م في زول ريني زول بيدفع الضرائب ا ل ح ق ي ق ي ة نادر إ ل ا من رحم الله ل ي لان ا ل ح ك و م ة كسبت ا ل أ م و ا ل ولكن أ ف س د ت أ خ ل ا ق الناس وهذه أ ك ب ر خ س ا ر ة الحاكم الذي يكلف شعبه ما لا يطيق يعود الشعب أ س و أ خ ص ل ة في ا ل إ س ل ا م الكذب خلي الحاكم أ ن ت في بيتك إ ذ ا حملت أ ط ف ا ل ك ما لا يطيقون سوف يكذبون عليك كان جاء متاخر كنت اين كنت ملعب دقيته كان جاء متاخر ثاني ما حقول كنت برعب ق ملعب افسدته ولذلك الحكومات كسبت ا ل أ م و ا ل وخسرت الضمائر خسرت البصائر البصيرة وهذا كلام علماء الاجتماع ا ل إ س ل ا م ي قال ابن خلدون والحاكم ويفقد شنو يقول مليون لو مليون يقول سوف الذي يكلف شعبه ما لا يطير يجمع مالا ويفقد ذمما يقول تعالي ضرائب انتهى الكلام هذا ما المسألة سوف تجد مال يكلف يعمل عليك ألف خلص لك قلد قليل حتى عندك كب يجمع يطير أدفع شعبه عنده به تجد أخذ ولكن سوف تجد الشعب قد عادت إ ل ي ه قيمه و أ خ ل ا ق ه التي لا تقدر بثمن ولا تباع ولا تشترى ا ل أ خ ل ا ق وقص على ذلك كل مفردات ا ل ح ي ا ة ا ل ح ي ا ة ا ل آ ن تكاد تقوم على ا ل غ ف ل ة المعايش استغرقت أ و ق ا ت الناس ا ل أ ر ز ا ق أ خ ذ ت ج ل تفكيرهم م و ا ص ل ة الناس قلت ص ل ة ا ل إ ن س ا ن بربه ضعفت الذي ي أ ت ي متعبا اذا صلى يقف أ م ا م الله جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب و ص و ر ة بلا جوهر ولا عقل أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة أ ل ي س هذا هو واقع ا ل غ ف ل ة إ ذ ا كانت هذه هي ا ل غ ف ل ة لها أ س ب ا ب ه ا ا ل غ ف ل ة لها أ س ب ا ب ك ث ي ر ة ولكن جماع ا ل غ ف ل ة في س ب ب ي ن أ س ا س ي ي ن السبب ا ل أ و ل ض ع ف ا ل ب ص ي ر ة في ا ل آ خ ر ة وسبب ا ل ا ل ثاني الركن إ ل ى الدنيا و ا ل ت ع ل ق بها دول ه ه ا بجيب ا ل غ ف ل ة أ ص ل ا ً د ي ا ل أ س ب ا ب ا ل ر ئ ي س ي ة على ا ل غ ف ل ة وكذا على ذلك ا ل م ع ا ص ي تنفجر و تخرج من هذه ا ل أ س ب ا ب وهذه تولد ا ل غ ف ل ة ا ل م ع ا ص ي بجيب ا ل غ ف ل ة ال بات ي ا ل غ ا ف ل ة ي ا ح و ا ن ن ا رسول وسلم الله صلى الله عليه فقال ا صلاة الفجر وادي ك فاكته ت ه غزوة في في ي س ظ على حر ش من س ي ع ي بعدما الشمس بعد ما, ما أنا أول مرة متأخر أنا أول يصلي الفجر شرقت ك ا ن متعب و ر ق في ه ذ امينا الوادي وقال ن ك و أ م ي ن على صلاتنا فقال بلال انا ثم نام بلال لما عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أ و ل م تقل أ ن ك أ م ي ن على صلاتنا قال الذي أ خ ذ ب أ ع ي ن ك م أ خ ذ بعيني ان ومكم نومني ن ع م ل شنو اتوضوا ل ا ي ص ل و قال رسول الله لا نصلي في موضع غفلنا فيه عن ذكر الله و ط ن ع و ف و ق عن ذكر الله ما صلوا فيها طلع بعيد من الوادي م س ا ف ة صلى هناك ما صلى في نفس المكان هذا يعني أ ن المواضع و ا ل أ م ا ك ن والبئات لها ت أ ث ي ر في شنو في شنو في ا ل غ ف ل ة ولذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل غ ف ل ة ك ث ي ر ة الجوانب المعاصي و ا ل ب ي ئ ة والركون إ ل ى الدنيا وضعف ا ل ب ص ي ر ة في ا ل آ خ ر ة كل ذلك من ب ا يولد ا ل غ ف ل ة ع ي ا ز ا بالله وطول ا ل أ م ل دم ن التعلق بالدنيا ولا كالذين طا و ل الم تكونوا ك ذ ي ن ل يعد الذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم لا يكونوا كالذين أ و ت و ا الكتاب من قبل فطال عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم يا إ خ و ا ن أ ش ا ن الكلام لما يكون يعني كلام بغير أ ن نتلمس الحقائق أ ق و ل لك شيء قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قل في الناس زول ك م براه بينه وبين نفسه يذكر الله وعظمته وتقصيره تجاه الدين يبكي هذا قليل رجل ذكر الله خاليا شو المفضل ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة نؤمن ب ا ل م ل ا ئ ك ة إ ي م ا ن ا قطعيا ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة يولد تعظيم الله ل أ ن الله الذي خلق ا ل م ل ا ئ ك ة مع عظمتهم أ ن ك ت ت أ م ل في خلقه سبحانه فكذا قال يزيد في الخلق ما يشاء فاطل السماوات و ا ل أ ر ض جاء ل ل م ل ا ئ ك ة رسلا و ل أ ج ن ح ة هو الذي فعل ذلك م ث ن و ث ل ا ث ة ا ج ن و رباع يزيد في الخلق ما يشاء ملك له سبعون أ ل ف جناح الجناح يسد ما بين المشرق والمغرب ا ل جناح الواحد ت أ م ل سبعون أ ل ف ملك يدخلون البيت المعمور يطوفون به ويمضون و ي أ ت ي سبعون أ ل ف آ خ ر و ن من طافوا مرا لا يطوف و الى إ يوم ا ل ق ي ا م ة من ك ث ر ة الذين يطوفون وما يعلم جنود ربك الا, إلا هو ت أ م ل ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة تكتب هل أ ن ت لما تتكلم وتقول تستشعر أن ان ل ر الملائكه ف ج ر إن قرآن الفجر كان شنو ش ه و د ة ا م ل تكتب ن ز ل صلاة الفجر بتحضر الـ الـ في الجوامع بتحضر صلاة الفجر بتتفرق بتحضر في و وبعد بيقنبوا يوم ا الناس الحضر مثلا فجر الجمعة ذلك ينزل فجر كويس بيكتبوا ا ل ح ص ل يوم ا ل ج م ع ة والعصر والمغرب والعشاء والفضائيات و ا ل ك و ر ة والهلال والفريق القومي و ك ل و ا بتكتب ب ل ا ي ما فزول يستحي ي م ش و ا لالله ب ص ح ي ف ت ه فيها الكوره والهلال والحاجات دي والمريخ ع ا برضو يعني ما ه ل ا ل براو كويس سلمون هو هلال هلال ي ق و ل و ز و د ده م ر خ ا و ي ولا شنو أ ن انا لاب الرخابي لأهل لاب أنا مسلم الحمدلله د ا يكفيني ه فريقي و ه ديني و ه كل حاجة في حياتي الله أ ن نكون يعني يعني جميعا عليك ذلك إ ذ ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الملائكه تكتب ويوم, ويوم الاثنين عصرا يرفع العمل أ ي زول فيه صحيفته والكلام ا ل ق ا ل ه والعمل والنظرات ا ل ن ظ ر ة والتلفزيونات ا ل ش ا ف ة حتى ا ل ج ز ي ر ة بيجيبوها ل أ ن ه ز و ر يقول لك في ا ل ج ز ي ر ة بيجيبوا البنات طبعا ً بنات والله ما لابسات أ ي ح ا ج ة لا في شعر لا في كتف بس قاعد اتكلم يزيع في ا ل أ خ ب ا ر هو يقول لك ا ل أ خ ب ا ر أ ن ا ذا ا ل أ خ ب ا ر ويعاين ا ل أ خ ب ا ر برضو ب ي ك ت ب و ب يقول حضر ا ل أ خ ب ا ر وعاين البت برضو ب ي ك ت ب ت ه ه مش ت ق و ل الله شنو أ ي شي ء بتكتب ما ي ل ف ظ من قول إ ل ا لديه رقيب شنو عتيد وترفع ا ل أ ع م ا ل يوم الاثنين ي و ل ا فلان الفلاني دي أ ع م ا ل ه انت عارف نحن بعد ذاك الاثنين كويس وفي ملائكه بتنزل يوم الاثنين العصر استلموا العمل يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار ولذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ترفع ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله كل شنو؟, كل شنو اثنين وشنو وخميس الخميس العصر يعني مبارح ربنا يسترنا العمل مشى الصحيف مشى يجب ي و اسمك ا و ي ي ج ب انت وكذا تبغ نايم و ل ا راكب لك في ر ق ش ة و ل ا راكب في ا ل ح ف ل ة السوق المركزي مشى الخرطوم المهم د ه كله بتكتب ودو لالله ي السلف إ ب ر ا ه ي م بن يزيد النخعي كان يوم الاثنين يكون صايم كما جاء النص ويبكي و ق ت ا ل عصر ذكي يبكي المرض قلت و كمالك يقول ا ل آ ن عملي يرفع إ ل ى الله لا أ د ر ي ايتقبله أ م يرده ويغني بالك والله نحن ث ل ث م ا ئ اثنين و خ م س م ي ة خميس مرا علينا والله ولا جاب ء خ ب ر رفعه ولا ما رفعه هو بيرفعه لكن أ و ل ئ ك زودا ر ل ف ع ك م ا ع ا ل ف ع ي مخيرين نحن القول ق ل ن ا والعمل عملنا ثاني بعدها نسال الله ا ل س ل ا م و ا ل ع ا ف ي ة والله يا إ خ و ا ن غ ف ل ة ك ب ي ر ة جدا هذه مفردات وحقائق أ ن ا أ و د أ ن أ ت ك ل م أ ن ا ل غ ف ل ة في ثوابت ا ل إ ي م ا ن الذي في النفس التوكل الاعتماد على الله حب الله اللجوء إ ل ى الله سؤال الله اليقين و ا ل ث ق ة في أ م ر الله وفي, وفي ق د ر ة الله أ ن الرزق بيد الله كل هذه المفردات صارت هنالك غفله ك ث ي ر عنها هذا القسم ا ل أ و ل وباختصار شديد القسم الثاني بعد الغفل عن الله الغفل عن ا ل آ خ ر ة ا ل غ ف ل ة عن ا ل آ خ ر ة يا أ ب ا ء ويا إ خ و ا ن كذا أ ن ا أ س أ ل أ ي زول فيكم غير يوم ا ل ج م ع ة من السبيل ب ا ك ر لحد ما تجي ص ل ا ة ا ل ع ش ا ء في زول بيكلمك عن النار بتلقى زول بيتكلم النار معك عن النار؟ في زول بيذكرك ب ا ل ج ن ة في زول بيكلمك عن عذاب القبر حتى المساجد الخطب قليل ما يتناول الخطباء مسائل تتعلق بشنو ب ش ن و ب ا ل آ خ ر ه يعني اشراط ا ل ق ي ا م ة الدجال و ا ل د ا ب ة والدخان ونزول عيسى وخروج أ ج و ج م أ ج و ج وثلاثه خسوف وخروج الشمس من مغربها طلوع طولوا الشمس الناس كلام والله جاتوا سمعوا مغربها يا ده. الناس طولوا جاتوا ما جيدا من يكلمك نحن ده أخي يكلم... قلتوا استن رب العالمين في غ ف ل ة ش د ي د ة يا اخوانا البوت لا أ ظ ن أ ح د ا يجهله وبيننا وبينه حجب الغيب ولكن ح ك م ة الباري سبحانه أ ن الناس يموتون تتنوع أ س ب ا ب ه م وفي ذلك د ل ا ل ة لهم و ع ظ ة لهم سبحان الله دلالات وقوارع في ا ل ق ر آ ن قال سبحانه ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م شنو؟ فلا يستخدمون س ا ع ة ولا ي س ت أ خ ر و ن وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون يا أيها الإنسان إنك كادح إ ل ى ربك ك ت ح ا فملاقيه حتلاقي الله كل من عليها فان هذه القوارع في ا ل ق ر آ ن وقوارع في ح ي ا ة الناس ر أ و ه ا رجل في م د ي ن ة من المدن أ غ ن ى رجل في ا ل و ل ا ي ة مات مات الرجل ولا بد أ ن يموت ل أ ن الموت في ا ل آ خ ر ة لا يفرق الموت بين الناس في المقابر دهنا ناس وافلوه في ق ب ر وما يبي خبر واحد نبههم قال الاخوانه ذا قبر لما انزحوا منه وعايضوا في ا ل ي ا ف ط ة و ز ي ر من وزراء السودان السابقين رقد في المقابر والناس طالعين فيهم و ب ي ك ر عينه اه راي شنو ذا لو كان ح ي ب ي د ر يخشوا عليه في, في مكتبه ح ك م ة ربك وراقد جنبه غفير أول زول ك الرجل ن بيتفنه غفير فوق ده مراجد ما إننا ع ي يا ك بزول ب ك كده أرى ر ودي وعظة آية للناس ا الغنيان ده لما مات ع ن د ه بيت ت س ع ة طوابق والبيت ح د ا د مداني ومما تخش من الباب سيراميك في بيت كامل بحماماته ل ل م ك و د ي ة والغسالين اللي بيغسلوا والغفير اللي قاعد عمك لما مات الناس جوء والوالي والمحافظ والشنو و ا ل و ل ا ي ة والتجار والناء وهزل كان محسن ربنا يرحمه كان ب ر ي د الناس المساكنه كلهم جوء يعني ربنا وعظ الناس م و ع ظ ة ع ج ي ب ة لما ج ا ي ي م ر ق و مالقوا عن قريب ش ح د و ا عن قريب الغفير بتاعه مشتروا من حر ماله الغفير ده يشيلوا في شنو في السيراميك في ا ل غ ن ا ي في المسجد في المسجد ي و د و ن بمقابر ب المسجد لانهم عن ق ر ي ب ب ا ل ل ه إ ل م ش ح د و ا ع ن ق ر ي ب ا ل غ ف ي ب و ا ل غ ف ي ح ب و ن ويحبون ه أكرمه ويحبون و ي ح ل و ن ويحبون ق ر ي ح ب و ن ويحبون ويحبون و ي ي ب و ن ويحبون ا ل ا ويحبون ويحبون و ي الجامعات و ت ج ا ر ك ب ا ر م ن ا ل م ق ا ب ر و ن و ي ح ب ع ن ق ر ي ح ب و ن ق ر ي ب ا ل ي و ن و ي كملت أ ي ز ا للتعصب كانوا ب ل أ جارين عن قريب ي ش ي د و ن ا فوقه ما عندنا في البيت بعدين ش ح د و ا عن قريب الغفير يا أ خ ي الموت دا أ ي ز ل بعيفه لكن يا إ خ و ا ن أ ن ا أ ق و ل لكم بصدق ليست ا ل ق ض ي ة أ ن ا لن نموت ا ل ق ض ي ة كيف نموت كيف يلقى الواحد منا ربه وهو راض عنه م أ م هارون ا ل ع ا ب د ة ا م ر أ ه ص ا ل ح ة س أ ل ه ا أ ب و سليمان الداراني قال لها يا أ م هارون أ ت ح ب ي ن لقاء الله قالت أ م ا و إ ن ي ق و ي ة ص ح ي ح ة لا أ ح ب لقاء الله ل أ ن عند الموت لا يموتن أ ح د ك م إ ل ا وهو يحسن الظن بالله قال كيف يا أ م هارون لا تحبين لقاء الله قالت إ ن ي إ ذ ا عصيت مخلوقا استحيت أ ن أ ل ق ا ه كيف بالخالق يا أ ب ا سليمان كيف بخالق ا ل يا أ ب ا سليمان و ا ل سؤال الذي أ ن ا بطرح على نفسي ح س يا خ و ا نفي م ح ل ن ب ي كان ق ف ر جامعه او ا ل و موت جاهزين ولا في ح ق و ق دا نمشي رجع و في دون ي دا نمشي ردها جاهزين ح س لو ق ا ل و ا ي ش ل و أ روح ن ا ا ل آ ن جاهز تلاقي ا م ل ك د ه أ ت ى ع ن ب ع ض ا ل س ل ف أ ن ه وهذا حماد بن سلمه شيخ البخاري لو قيل له أ ن ك ستموت غدا ً ما استطاع أ ن يزيد في عمله لو قالوا لك ا ل ل بتموت ما عنده ولا عرق ع ز ي ز ة يوميا ً ي ت ع ب ت ع ب ا د ة من سوف يلقى الله غدا ً والموت أ ق ر ب إ ل ى أ ح د ك م من شراك نعله والله ما بعيد ح ك م ة الله أ ن ه يقلب الدنيا هكذا يريد العباد لذلك الموت شيء عجيب بعض الناس يموت محترقا في ط ا ئ ر ة وغريقا في بحر وبحادث ح ر ك ة ومريض في مستشفى و ب س ك ت ة ق ل ب ي ة وهكذا و ا ل ن ف ي ة و ا ح د ة أ ن الروح تفارق البدن و أ ن ا ل إ ن س ا ن ينتقل إ ل ى ربه إ خ و ا ن ا مفردات يتبعه ثلاث ماله وولده وعمله يرجع ماله وولده و أ ه ل ه ويبقى عمله هذه المفردات ض ع ي ف ة عندنا إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن أ ت ا ه ملك الموت فيقول الله لهم شموا ر أ س ه ف إ ذ ا شموا ر أ س ه قالوا وجدنا ا ل ص ل ا ة في ر أ س ه قال قلبه قالوا وجدنا الصوم في قلبه شموا قدميه قالوا وجدنا القيام بقدميه يقول الله لهم عبد حفظني فحفظته لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة والله ليست ا ل م ش ك ل ة في أ ن ن ق ر بالموت أ ل ا أ و لا نقر ولكن كيف نلقى الله ت أ م ل السلف آ د م بن أ ب ي إ ي ا س رحمه الله في سكرات الموت غطي غطوه خلاص بقى خلاص قالوا ز د ج ه حيموت ختم ا ل ق ر آ ن وهو مسجى من أ و ل لحد آ خ ر قرا أ قرا القران من أ و ل لحد آ خ ر ثم فتح عينه وقال اللهم بحبي لك أ ر ف ق بي في هذا المصرع كنت أ ؤ م ل ك لهذا اليوم و أ ر ج و ك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ثم قضي عليه ومات شيء عجيب أ ب و جعفر المقري لما وفاتو المني ة في س ك ر ا ت الموت بكت ب ن ت ه و ك ا ن قد أ غ م ض عينه مغمض ع ي ن ه يعني يعني زي ا ل م غ م ع ر ه ما و ر ي و ن لا م ا ل ب ت ب ك ت ف ت ع ي ن ه وقال لها ما يبكي بنيتي قالت أ ب ك ي عليك و ل م و ت ك قال إ ن أ ب ا ك لا ي ب ك علي و د ه لا يموتن أ ح د ك م إ ل ا و هويشنو يحسنوا دنا ب ا ل ل ه يعني لما ت ج ي ت موت أ ع م ا ل ك الصالح ة أ ذ ك ر ه و موت ما في ا ب ي ا ء قال لها إ ن اباكي ختم ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل ح ج ر ة ع ش ر ة أ ل ف م ر ة قال لك خليفه ارضي أ ن ا خ ت ت ا ل ق ر آ ن عشره الف م ر ة أ ت ظ ن ي ن أ ن الله يعذبني والله لا يعذبني وماذا إ ش ت ا ن الظن ب ل ل ه إ خ و ا ن ا الموت ده حكمته ب ا ل غ ة جدا تلقى زول الله كتب ا ل موتا م ع ي ن ة كويس فزول وقع من عمار ة أ ر ب ع طوابق الله وقع على ك ر ع ي بعدك ذ وقع على وشو وقع فيكم تراب الناس كفاره كفاره سلام سلام ة كويس ق ط ع شارع الزرق جيبلهم ببسي لكرام ت ط ق ت عربي ة ك ت ر ت ه الموعد ي ما جات وكان نزل بسلم م ا ي ت ح ق المواعيد ب ي ت أ خ ر شويه ع ش ا كده رموه و خ ل ي م ش يجيب ش البيبسي مساح على الظرف وقبل ما يصل ا ل ب ق ا ل ة طقطقه عربيه كتلته م انتقل ا الموت ده بدون مواعيد ياخي في ملائكه وبتحضر و م ل ا ئ ك ة ع ظ ي م ة وتحضر يا اخوان هذا ا ل إ ح س ا س ضعيف جدا عندنا بقي أ ن تعلم أ ن نوح عليه السلام بعد أ ن قضى أ ل ف ا إ ل ا خمسين عمرا وقد يكون هذا عمره في ا ل د ع و ة لما و ف ت ه ا ل م ن ي ة قالوا صف لنا الدنيا قال دار لها بابان دخلت من ا ل أ و ل وخرجت من ا ل آ خ ر ولم أ ر ى شيء قال بيت عنده زي, زي, زي المسجد باب بجاي باب باب باب ا ب دخل ب ا ي ومره باب ج ما قعد ذاته ومره ب ا يطوال يعني ي ا ل م س ا ف ة دي بس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا يوم بعثت في آ خ ر س ا ع ة منها الدنيا مما الله خلق يوم الرسول جاء في ا ل س ا ع ة ا ل أ خ ي ر ة في اليوم دا نظر ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى الشمس تغيب على رؤوس الجبال قال ما بقي من دنياكم إ ل ا كما بقي من هذه الشمس أ ن تغيب فوق الرؤوس خلت ل تغيب قالوا ا إن ل م س ا ف ة ت ف ض ل ت من الدنيا زي ما الشمس د ا تنزل بس وداء لو الف و ر ب ع م ا ئ ه ا ل ث ل ا ث كلام دا ف ض ل شنو لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل آ خ ر ة ينبغي أ ن تكون ح ي ة في وجدان المؤمنين كل شيء يذكرهم ا ل آ خ ر ة ويربطونه ب ا ل آ خ ر ة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ه فيبكي وقد جثى على ركبتيه حتى بل الثرى ب د م و ع ه وقال أ ي إ خ و ا ن ي الا لمثل هذا ف أ ع د و ا الدار يعمل يعمل لليوم ذا ت أ م ل ت أ م ل كيف أ ن أ ي شيء الشمس تريد أ ن تغيب يربط ذلك ب ا ل آ خ ر ة يقولون الدنيا كما ولت إ ن الدنيا ولت م د ب ر ة و إ ن ا ل آ خ ر ة شنو ولت أ و أ ت ت م خ ب ل ه ولكل و ا ح د ة بنون فكونوا من أ ب ن ا ء ا ل آ خ ر ة ولا تكونوا من أ ب ن ا ء الدنيا ف إ ن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لذلك ينبغي أ ن نعيد إ ل ى أ ن ف س ن ا هذه المعاني الدنيا نفسها ا ل آ ن التي نعيشها تستغرقنا أ ك ث ر مما ينبغي ومما يلزم ق ل ن الدنيا أيها ا أ ح ب ة ا ل أ ح ي ا ن ا تستغرقنا أ ك ث ر مما ينبغي احاديث لو أ ن ا سبرنا أ غ و ا ر ه ا وقفنا عليها أ ق و ف حقيقي يمكن أ ن ندرك ح ق ي ق ة الدنيا يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مثل الدنيا في ا ل آ خ ر ة كمثل أ ن يضع أ ح د ك م أ ص ب ع ه في يم فلينظر بم ا يرجع قالوا ب ن ق ط ة أ و نقطتين قال هي الدنيا واليوم هو ا ل آ خ ر ة ن ق ط ة خ ي ر الدنيا دي الدنيا مش العالم اللي العالم جزء من الدنيا الدنيا مما الله خلق الدنيا لحد يوم القيامه تسمى الدنيا الدنيا دي كلها في الاخره ن ن ق ط ة في بحر نحن الموضوع دا ما, ما قادر يرد يوم س ا ح ت ه أ ع ط ي ك حديث آ خ ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر ك ع ة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتين في يوم واحد مش يوم يعني يوميا ركعتين في كل فجر الرقيبه س ن ة الفجر يوميا أ ي ركعتين تساوي الدنيا وما فيها الدنيا ف ي ش ن و فيقود العربات ا ل س م ح ة والنسوان و ا ل ذ ه ب والبترول والبورصات و ا ل أ س و ا ق ا ل م ا ل ي ة والبنوك ا ل م ر ك ز ي ة عدد الدولارات في العالم عدد العمارات ا ل م و ج و د ة في العالم عدد البيوت عدد الركشات في الصحافه عدد ا ل أ م ج ا د ا ت شفت الدنيا دي كلها مما فيها شفت القصور ا ل ج م ه و ر ي ة في العالم مش أ ي قصر أ ح س ن من ا ل ث ا ن ي و ا ل أ ث ا ث ا ت الفيو الركعه ت ي ن ا تفجر خير من ذا كله قال لك ه ر ج شلون اخواننا وتكمح امرات الدنيا بتستغرقنا ال ال النار م و ج و د ة ا ل آ ن م خ ل ال و ق ة النار م و ج و د ة ولا يعلم مكانها إ ل ا الله أ م ا الجنان ف إ ن ه ا فوق السماوات ولا يحيط بذلك علما احد ولا يحيط أ ح د من الخلق بذلك علما إ ذ ا كان ضرس الكافر في النار كجبل أ ح د وما بين منكبه إ ل ى ش ح م ة أ ذ ن ه م س ي ر ة ث ل ا ث ة أ ي ا م عدد الكفار الموجود في العالم اليوم أ ر ب ع ة مليار و ث م ا ن م ئ ة مليون دين موجودين ا ل آ ن ومما الله خلق الدنيا عاد وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك ك ث ي ر ة و أ غ ل ب ه م كفار الواحد فيهم ق د ر جبل أ ح د ده غير أ م ه محمد ا ل م ب ص ل والعلمانيين والبطعام في ا ل ش ر ي ع ة و ا ل ع ن د ه ل ر أ ي في الحدود وال، وال، والزناد والعصاه وال، والمجرمين والمستهترين ي دي دير كيف الشمس تساوي الأرض ملايين ن النفر النار تكون من النار جوالنار بدخلوا الواحد درسوا أحد قدر الأرض المرات كلهم كجبل الشمس الشمس الشمس تدخله ذاته ب ذاته جزء ع أ ش د فوق التصور البشري ح ق ي ق ة نحن نتعامل مع ا ل آ خ ر ة بعيدا عن المفهوم اليقيني ما, ما في يقين يا اخوانا هذا يقين ت أ م ل تأمل هذه ا ل ج ز ئ ي ة إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أ و ر ي ة في ا ل ج ن ة يقول أ ن ه ا تستقبل زوجها تعارقه وتصافحه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ي يد تصافحه و ب أ ي بنان تعاطيه لو أ ن أ ص ب ع ا من أ ص ا ب ع ه ا ب د أ لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولو أ ن ه ا في الدياج ي في الظلام تبسمت لاضاءت ما بين المشرق والمغرب ولو أ ن ه ا تفلت في بحر مالح لجعلته عذبا زلالا ولو ط ا ق ة ض ف ي ر ة من شعرها بدت ل م ل أ ت ما بين المشرق والمغرب عطرا ولنصيف على ر أ س ه ا ا ل ج م ا ش الخاتحوريه و ح د ة في ا ل ج ن ة على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها بالعربات وبالنفط وبالحكومات وفي ب ب د ه دبي وجمع المسجد, الخرطوم... المسجد الخرطوم الكبير كل الذهب في العالم التفتا القماش الفغراس الحوريه تكلمنا عن الدنيا مستغرقانا ا ل آ خ ر ة كم هي ا ل م س ا ح ة التي أ ع ط ي ن ا ه ا من حياتنا ل ل آ خ ر ة يا اخوانا شوف السلف لما نجي يجيس بين ا ل ل الدنيا و ا ل آ خ ر ه يطلع لك الدنيا يجي ما فيها ف ا ئ د ة ما عنده ا ق ي م ة قال الشافعي يحدث عن القبر القبر الذي لا فيه نور يدخل ولا هواء يلج وصاحبه لو أ ن ه يرقد في قبره هكذا لكان هينا لكنه تعاد إ ل ي ه الروح في جسده سلو ل أ خ ي ك م التثبيت ف إ ن ه ا ل آ ن ي س أ ل والله يا إ خ و ا ن أ ن ا أ و د ا أ س أ ل أ ي واحد منا سؤال منذ الصباح حتى ا ل آ ن بغير الصلوات هل سالت الله, سألت الله صادقا أ ن يجيرك من عذاب القبر دعك من عذاب القبر فقد تدعي أ ن ك مؤمن هل س أ ل ت الله أ ن يجيرك من فتنته ل أ ن السؤال في القبر ف ت ن ة قال وَتِلْكَ آخر فِتْنَةٌ تَمُرُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ آخِرُ ي س أ ل و ن ك وانت مؤمن يقعدانه, انت في دي يقعدانه فيجلسانه فينتهرانه وَتِلْكَ آخر فِتْنَةٌ تَمُرُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ آخِرُ بنهر ي س أ ل و ك لحد ما يفتح قلبك سلوا ل أ خ ي ك م التثبيت ف إ ن ه ا ل آ ن ي س أ ل نزل في القبر وهو يسمع قرع نعال أ ص ح ا ب ه إ ذ ا ولوا عنه مدبرين شيء عجيب تخيل أ ن ت في هذه ا ل ح ف ر ة تسمع الضجيج والحركات حتى أ ص و ا ت النعال مع ا ل أ ر ض أ ن ت تسمعها إ ن ه يسمع قرع نعال أ ص ح ا ب ه إ ذ ا ولوا عنه مدبرين وهو في قبره يحس ببدنه ويسمع ل أ ن السماع من خصائص البدن والجسد قرع نعال أ ص ح ا ب ه إ ذ ا ولوا عنه مدبرين بل ا ل م ق ب ر ة تحفر ت أ م ل الحديث بعمق قبل أ ن تكتمل و ح م ل السرير العنقريب اخوانا ن قبل, قبل ما يتم المقبره ب ي د خ و السرير م س ا ف ة و ل م ا ي ق ر ب يصلوا منذ أ ن خرج من غ ر ف ة الغسيل وكف و ح م ل يرى مقعده من ا ل ج ن ة أ و النار يرى مقعده من ا ل ج ن ة أ و النار وهو محتمل على السرير يرى ذلك يا إ خ و ا ن هذه ا ل ح ي ا ة التي في القبر قال عنها الشافعي تالله لو عاش الفتى فتى فتى جلد من عمره أ ل ف ا من ا ل أ ع و ا م مالك أ م ر ه أ ل ف عام لم يتغير لم, لم يشيب لم يصبح عجوز أ ل ف عام وهو شاب متنعما فيها بكل ن ف ي س ة متلذذا فيها ب ن ع م ة عصره لا يعتريه السقم فيها م ر ة كلا ولا تدري الهموم بفكره أ ل ف عام لا مرض ولا هم قال ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أ و ل ل ي ل ة في قبره نعيم أ ل ف س ن ة و ا ل ل ي ل ة ا ل أ و ل ى في القبر امسح أ ي ح ا ج ة روى الطحاوي في مشكله ا ل آ ث ا ر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضى الله على عبد في قبره م ئ ة جلدة م ئ ة ج ل د ة وهو في قبره فبكى وفي القبر يعذب ولا يحاسب يعني عم يقول يحاسبك يحاسبك عملت كده لا بالجملة بيجيك عذاب ما ومكده بالجملة بالجملة لا لك كده يجيك يوم ا ل ق ي ا م ة ب ج ب الحساب بعد ذلك ذ ا ا ع بكى البصش قال ب شوف بكى فقال الله يعلوها له صوتا واحدا قال صلى الله عليه وسلم فلما ض ر بصوتا واحدا استحال قبره علي هنرا ا الغبر كله نارا كله يتحول فلما أفاق قال ع ل ى م ا ضرمتموني يا دب والرب دقتني و فشنو ي قالوا صليت ص ل ا ة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره ولذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة والله نحن ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن نتذكر ومتى غابت ا ل آ خ ر ة عن ا ل أ ل ه ا ن والتصورات فسدت السلوكيات وانحرفت الجوارح و ا ل إ ن س ا ن لا يحجبه من ا ل م ع ص ي ة ولا يرده إ ل ى ا ل ط ا ع ة إ ل ا م خ ا ف ة الله والتعلق ب ا ل آ خ ر ة من أ ر ا د ا ل آ خ ر ة وسعلها ى سعيها ويا إ خ و ا ن ليكن كل واحد منا مع نفسه صادق يقول ماذا قدمت ل آ خ ر ت ي قال سبحانه يا أ ي ت ه ا النفس ا ل م ط م ئ ن ة ارجعي إ ل ى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قبل أ ن تقول يا ليتني قدمت لشنو لحياه ح ق ي ق ي ة إ ن الدار ا ل ا خ ر ة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أ ي ا ل ح ي ا ة ا ل ك ا م ل ة هذا غير ب ق ي ة مفردات ا ل ا خ ر ة البعث والنشور هذا الترتيب يبعث ويحشر بعد ذلك حشر ي أ ت ي الموقف العظيم وهذا موقف يوم واحد ولكن, مقدار ولكن مقداره خمسين أ ل ف س ن ة مما تعدون يوم ا ل ق ي ا م ة يوم اسمه يوم شنو يوم شنو يوم ا ل ق ي ا م ة يوم واحد الناس كله واقفين عراه اليوم د ه فيه ش ف ا ع ة رسول الله الكبرى وشفاعته أ ن ي س أ ل الله ب د ا ي ة الحساب بس مش ناس ي خ ش و ا الناس يجن الجن واقف والانس واقف الملائكه تتوقف لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال صوابا في ذلك اليوم لا يتكلم إ ل ا رسول الله يشفع في الخلق الجن والانس و ا ل م ل ا ئ ك ة والكافر والمؤمن يقول يا ربنا طال علينا الوقوف ا ب د أ الحساب ومن الذي يجر أ ن يكلم الله ا ل أ ن ب ي ا ء يقولون نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيري من طول ا ل ز ح ا م يقول إ ب ر ا ه ي م اللهم إ ن ي لا أ س أ ل ك إ س ح ا ق ولا إ س م ا ع ي ل ولكن أ س أ ل ك نفسي ويقول مؤمنون اللهم أ ر ح ن ا من هذا اليوم ولو إ ل ى النار ويبدا أ ل ح س الحساب ب ويبدأ ا بتطاير الصحف ثم بوضع الميزان ميزان ا ل أ ع م ا ل وميزان ا ل أ ع ي ا ن أ ي ا ل أ ش خ ا ص ف إ ذ ا وزن جاز الناس الصراط بعد ذلك و إ م ا بعده إ م ا إ ل ى ج ن ة و إ م ا إ ل ى نار هذه مواقف ا ل ق ي ا م ة ونحن ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن نراجع أ ن ف س ن ا و أ ن نتعامل مع ا ل ق ي ا م ة بالحقائق واليقين ولا أ ظ ن أ ح د ا يؤمن ب ا ل ق ي ا م ة يظلم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خابا من حمل ظلما لا أ ظ ن مؤمنا ب ا ل ق ي ا م ة يظلم ي ظ ل ل م ي أ خ ذ من ح س ن ا ت ي ولا أ ظ ن مؤمنا ب ا ل ق ي ا م ة يزهد في الطاعات ويستغني عن الحسنات أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لعلكم من خلال مفرده هذه ا ل م ح ا ض ر ة وكلماتها ومواقفها ومحطاتها قد, قد استبان كل واحد منا أ ي ن الخلل في نفسه وما علينا إ ل ا أ ن نصلح قبل أ ن يفوت الفوات وقبل أ ن نموت ووالله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة نخشى على أ ن ن ف س انفسنا م سوء الخواتيم نخشى على نقشى ن أ من سوء الخواتيم بعد العمل ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على د ه ن ك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدوك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب اللهم كما حفظنا فيما مضى من عمرنا اللهم احفظنا يا رب العالمين اللهم اختلنا ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة أ ج م ع ي ن يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أ ه ل ا ل ج ن ة ولا تجعلنا من أ ه ل ا ل غ ف ل ة يا رب العالمين اللهم اصرف عنا ا ل غ ف ل ة اللهم إ ن ا نعوذ بك من ا ل غ ف ل ة و ا ل ق س و ة اللهم إ ن ا نعوذ بك من ا ل غ ف ل ة والقسوه اللهم إ ن ا نعوذ بك من ا ل غ ف ل ة والقسوه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم